سلا سلام الله عليكم səhər qandı then فلا يخدنك عنها من لا أي أنت sound they all كَمْ آيَاتِنَا تُخْبِرُ إِلَى هَذِهِ إِلَى فِي седьм ந lo yoko are من أنّا عليك <إذ> قتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا الله الله الله أغناك إذا أمك كي تقو عينها قَنْتَ مِنْ سَنَ سَنَ جِيْنَا كَمِذَ الظُّغْمِ وَالْفِتَنَ <تصفيق>